ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما واغذقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتقل اليتامى حتى اذا بلغهم النكاح فان ان استمم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم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 فَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَٱلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِى أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ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 فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّى هُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا 114. والذان يأتيانها منكم فآذوهما 115. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما 116. إن الله كان توابا رحيما 117. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله 129. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم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 117. وإنتدنا لهم عذابا أليما 118. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها 119. ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهم إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهم بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 125. وإن أردتم استبدال زوج كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم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 111. كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين 112. فما استمتعتم به منهن فآتوهن فريضة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 مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ نَبِذَ ابْنَ أَخِيهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ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 119. وبما أنفقوا من أموالهم 110. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله 111. والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن 112. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم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 وكفاب الله وليا وكفاب الله نصير من الذين هادوا يحرفون الكلم عم وضعيه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا لج بألسنتهم وطعن في الدين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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَم تَرَ إِلَى الَّذينَ يُزَكُّونَ آفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلَا يُغْلَمُ نَفْتِي لَا أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا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 وَمَن يَلْعَنِ اللَّه فَلَا تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ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 119. وأن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 110. كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان و 119. أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا 110. وما أرسلنا من رسول إلا ليقاع بإذن الله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 أجر عظيمًا ولهديناهم صراط مستقيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَنْ لَذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ 119. وحسن أولئك رفيقا 110. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما 111. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 112. وإن منكم لمن ليبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن انك أن لم تكن بينكم وبينه موده اي ليتني يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فَالْقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالَهُمْ إِلَّا فَمَا لَهُمْ مِنْ 117. لا يكادون يفقهون حديثا 118. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا 119. وكفى بالله شهيدا 114. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا 115. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت قائفة منهم غير الذي تقول 121. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله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 وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ربوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 119. ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا 129. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا 120. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله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 117. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا 118. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردون إلى الفتنة اركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم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 فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنون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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ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 114. وكان الله بما يعملون محيطا 115. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا 116. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا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 121. لا يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا مَفْرُوضًا وَلَا ظِلًّا لَهُمْ وَلَا أَمْنًا لَهُمْ وَلَا آمِرًا لَهُمْ فَلْيَبْتَغُوا إِلَىٰ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 قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَمْنِ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُمُ ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ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 وكان الله على ذلك قديرًا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة.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 الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتؤن عادهم العزة فإن العزة لله جميعاً وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها وينستهزء بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخبو في حديث غيره.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 مَن يُبْنِ لِلَّهِ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ 111. وكان الله شاكرا عليما 112. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم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 وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا وليرا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 112. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 113. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 119. وكلم الله موسى تكذيما 110. رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما 111. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه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 ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم هم خالدين فيها ابدا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 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا إليكم نورا مبينا